يرجعونكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة ربنا جل جلاله يخاطب المؤمنين خطاب التكريم يا أيها الذين آمنوا. في هذا ملمح ل أن ما بعد هذا الخطاب من لوازم الإيمان. إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فالنجاة في طاعة الله وليس في طاعة الكافرين أما طاعة الكافرين فهي سبب الخسارة لأن الكافرين لا يريدون الخير للمؤمنين أبدا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين فلا تحتاجون لأحد بعده لماذا الإنسان يوعد الكفار لأجل أن ينال النصر فبين ربنا أن النصر من عند الله العزيز الحكيم وأن الكفار لا ينصرون أحد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب اشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم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 ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حتى كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذن الله تعالى حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم بها الرسول واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها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 ولقد عفى الله عنكم ما ارتكبتموه من المخالفه لامر الله والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للايمان وعفى عنهم سيئاتهم واثابهم على مصائبهم وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى اذ تصعدون ولا تلوون على احد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 بمخالفه امر عباد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر أحد منكم لاحد والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا الي عباد الله الي عباد الله فجازاكم الله على هذا الما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمه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 من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ومخالفة أمر قائل الجيش من دلائل, من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطائهم ولذلك حتى لا يأتي أحد يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن وارحم أمة الإسلام أجمعين يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته